يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ماذا وان خفتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم